الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل على محمد للنبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد انتهينا إلى الكلام في المسألة الثامرة ما يكره في الصلاة يقول يكره في الصلاة الأمور التالية أولاً اقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لمخالفة ذلك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهجه في الصلاة يعني وإن كانت صحة الصلاة بذلك لكن هذا مكروه لاستحباب تلاوة القرآن بعد الفتح أو تلاوة ما تيسر من القرآن ثانياً تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضاً لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاتهم فشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحذر قلبه فلا بأس بذلك لكن بشرط أن لا يجره ذلك إلى الوسواز والوسواز ليس يتجر الوسواز مش مشكلة موجودة أصغر لكنه يوجد شعب أي حاجة يوسس لكن الوسواز متى ما قاتب فرصة نفصل في موضوع الوسواس لأنها مشكلة ضخمة عند كتابة الناس ومش فاهمين الفرق بين الوسواس المرضي وبين الأفعال, اللي هي الأفعال القهرية وبين الوسواس العادية التي تأتي للناس العادية فدايما في الفقه لما يتكلمون في الوسواس يخصدون الوضع العادي الذي لا يخلو منه انسان أبا الوسواس كمرس هذه مشكلة كبيرة لابد من تعطي علاج لابد من تعطي دواء. والموسوس لا يفتح لما يسأل ما يتجاوبش سؤاله وإلا حندخل معاه في الدخان بتاع النار لكن جواب سؤال الموسوس أنه يتعرض الأدوية وبعد ما يتحسن نبدأ أن نجاوب أسئلته يكره ثالثا يكره الالتفاة اليسير وفي الصلاة بلا حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم حين سؤل عن الالتفاة في الصلاة هو اختلاس يختلصه الشيطان من صلاة العرب والاختلاس السرقة والنهبة أما إذا كان الالتفاة لحاجة فلا بأس بها كمان احتاج إلى أن يدفن عن يساره في الصلاة ثلاثا إذا أصابه الوسواس فهذا التفاة لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكمن خافت على عصبيها الضياع فصارت تلتفث في الصلاة ملاحظة الله هذا كله في الالتفاة اليسير يعني الغالبا يكون بالعين أما إذا التفت الشخص بكليته أو استدبر القبلة فإن صلاته تبطل أما إذا كان ذلك بنغير عذر من شدة خوف ونحوه رابعا تغمض العينين في الصلاة لأن ذلك يجبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران وقيل يجبه فعل اليهود أيضا وقد هنا عن تشبه بالكفر طبعا إلا إذا كان حول الإنسان ما يشوش عليه في الصراع فهو يغمض عليه لأن فتح يؤثر في خشوع بكثرة المشوشات من حوله خمسا افتراش الذراعين في السجود لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب فينبغي المصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان سادسا كثرة العبث في الصلاة لما فيه من انشغال القلب المنافر الكشوع المطلوب في الصلاة سابعا التخصر لحديث أبي ريرة رضي الله تعالى عنه نهي أن يصلي الرجل مختصرا والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخصرة وهي وسط الإنسان المستدق فوق الوركين وقد عللت عائشة رضي الله تعالى عنها الكراهة بأن اليهود تفعله ثامنا السدل وتغطية الفم في الصلاة في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين وقيل هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسبال إذن السدل أن يلتحف الرجل بثوبه ويدخل يديه من داخل كأنك مثلا تفديت مثل هذا القميص لكن لم تدخلتش مثلا في الكم. هو التحف به وإذا داخل الثوب فالسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله فنوه عنه وهذا مضطرب في القميص وغيره من الثياب وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يحملهما على كتفيه تاسعاً مسابقة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يقشى أحدكم إذا أرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار مسابقة الإمام في حركات الصلاة في هذا الوعيد الوعيد أن يمسخ إلى حمار وذلك يعني من هذا الفعل وعلاج التعجل في الصلاة الذي يجعل المأموم يسابق الإمام أن يتذكر أنه مهما سبق الإمام فإنه لا يستطيع الخروج من الصلاة إلا بعد أن يسلم فهو في كل الأحوال ملزم بمتابعة الإمام فدوائه أن يعلم أنه لا جدوى من المسابقة لأنه ملتزم بمتابعة إلى أن يسلمها واضح عاشرا تشبيك الأصابع لنهله صلى الله عليه وسلم من توضأ وآتى المسجد يريد الصلاة عن فعل ذلك فكرهته في الصلاة من باب أولى والتشبيك بين الأصابع ادخالوا بعضها في بعض ادخالوا بعضها في بعض وهذا المقصود بكراهة التشبيك داخل الصلاة وأما التشبيك خارج الصلاة فلا كرهت فيه ولو كان في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم إياه في قصة ذي اليدين وستأتي إن شاء الله تعالى في سجود السهود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 يضمهما وقد يكون بمعنى المنع يعني لا يمنعهما من الاسترسال على السجود وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاه اذا لا باغي لسان ان يصلي وهو مشمرا مشمر ثيابه لأن هذا هذا من ماذا كفت او الكف او يشمر السروال يشمر قبل الصلاه هذا تكلف وضح او يكون المعنى الجمع يعني جمع الثوب مثلا كأنه إذا أراد أن يركع فيضم بالثوبين حتى عليه الثوب هذا يتسبب في أنه في حالة السجود الذي يضيق الثوب فإنه يصف الجسد كذلك الشعر ربما من صورته أن يكون شعره طويلا فاليد على الشعر يزجد معه يزجد على الأرض فالناه هنا عن ضمه بحيث طبعا هذا في حق الرجل فلا يجمع ولا ضم بل يتركه يسجد معه الصلاة بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثين أما كراهة الصلاة بحضرة الطعام فذلك مشروط لتوقان نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين يديه بمعنى أنه يكره الإنسان إذا حضر الطعام بين يديه أمامه الطعام حضر بين يديه ثم هو إجوعان ونفسه تتوق إلى هذا الطعام ويرغب فيه ولا يوجد مانع من الأكل مانع مثل أن يكون الأكل في ساخن جدا فلا شك أن السخونة سوف تعيقه ففي هذه الحالة هذه هي الشروط فراهة الصلاة بحضرة الطعام ذلك بشروط بتوقع نفسه إليه ورغبته فيه مع قدرته على تناوله وكونه حاضرا بين أذين فلو كان الطعام حاضرا ولكنه صائم أو شمعان لا يشتهي أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته وأما الأخبثان فهما البول والغائط وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما يناف الخشوع في الصلاة وقد يتضرر بحبس البول والغائط ومدافعتهما الثالث عشر رفع البصر إلى السماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهي أن أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم المسألة التفاع حكم تارك الصلاة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهو كافر مرتد لأنه مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أنه كافر إذا كان تاركا لها دائما وبالكلية لقوله تعالى عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فذل على أنهم إن لم يحققوا شرق إقامة الصلاة فليسوا بمسلمين ولا إخوة لنا في الدين ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا ومينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقوله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أما من كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا أو يصلي فرضا أو فرضين فالظاهر أنه لا يكفر لأنه لم يتركها بالكلية كما هو نص الحديث فمن ترك الصلاة فهذا ترك, صلاة فهذا ترك صلاة لا الصلاة والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين فما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين فذكر هنا حكم تارك الصلاة ولا شك أن هذه قضية من المعارك من القضايا الكبيرة التي تستحق أن تستوفى في بحث مستقل لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن نتارك الصلاة في حالين إما أن يتركها جحودا لفرضيتها أو تهاورا وكسلا لا جحودا فأما الحالة الأولى فقد أجمع العلماء على أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها كافر المرتد يستتاب فإن تابوا إلا قتل كفرا كجاح لكل معلوم من الدين بالضرورة ومثل ذلك ما لو جحد ركنا أو شرطا مجمعا عليه واستثنى الشافعية والحنبلة من ذلك من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فليس مرتدا بل يعرف الوجود فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا وأما الحالة الثانية فقد اختلف الفقهاء فيها وهي ترك الصلاة تهونا وكسلا لا جهودا فذهب المالكية والشافعية إلى أنه يقتل حدا عدا يعني أن حكمه بعد الموت حكم المسلم فيغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث إلى آخر هذه الأحكام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله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 فدخوله تحت المشيئة يدل على أصل إسلامه وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا عمدا فاسق لا يقتل بل يعذر ويحبس حتى يموت وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة تكاسلا يدعى إلى فعلها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك فإن صلى وإلا وجب قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى في وقت كل صلاة فإن صلى وإلا قتل حدا وقيل كفرا أي لا يرسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لكن لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد كسائر المرتدين لما روى جابل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وروا بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر وروى أو روي مرفوعا من ترك الصلاة متعمدا فقد من المله وكل شيء لاهب آخره لم يبق منه شيء ولأنه يدخل بفعلها في الإسلام فيخرج بتركها منه كالشهادتين وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة وكذا عندهم لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليك الطهارة والركوع والسجود ولا يقتلوا بترك صلاة فائفة لا يتفع المجال للتفصيل لأنه قضاء من المعارك الفقهية الكبيرة فنكتفي بهذه الإشارة لكن مع العوام عوام الناس الذين يشيعوا فيهم إهمال الصلاة وترك الصلاة لا ينبغي أن يناقش مسألة إن الكفر في الأحاديث هل هو كفر أكبر أو هو كفر دون كفر وإنما تترك النصوص تعمل عملها في قلبهم بدون أن نفصله نصف تترك الصلاة بالكفر ونترك النصوص على وضائلها أما التفاصيل فهي في المجالس العلم وفي طلب العلم لأن هذا يضر العوام يتطمينه وتقوله ما يهمكش كيف الصلاة تلسه مصر فهذا مع أن الخلاف المسألة خلاف صعب جدا لأنه على الأقل ترك الصلاة بإجماع المسلمين اكبر وزرا وأشد إثما من قاتل النفس والزاني وأشارب الخبر والمرابي والمسلمين كل هذه الكبائر ترك الصلاة أشد منها على قول من لا يكفره فما بالك بمن يعده كافرا الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل والمراض بتطوع, بتطوع كل طاعة ليست بواجبة أما فضلها التطوع بالصلاة من أفضل الخروبات بعد الجهاد في سبيل الله وطلب العلم لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بنوافل الصلاة أو بنوافل الصلاوات ولحديث أبي ريرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أما الحكمة المشروعيتها فقد شرع الله سبحانه وتعالى التطوع رحمة بعباده فجعل لكل فرد تطوعا من جنثه ليزداد المؤمن إيمانا ورفعة في الدرجات بفعل هذا التطوع ولتكمل الفرائض وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع فإن الفرائض يعتريها النقص كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامه الصلاه فاذا اتمها والا فلنظرو هل له من تطوع فان كان له تطوع وكمله الفريضه من تطوعه ثم يفعل بسائر الاعمال المفروضه مثل ذلك طبعا باب الترغيب في الأعمال الصلاحة أو النوافل عموما والترهيب فيها سواء الفراد أو النوافل ينصح هنا براءة ومدرسة كتاب صحيح الترغيب والترهيب للاعلامة الباني رحمه الله تعالى أما أخسام التطوع فصلات التطوع على نوعين النوع الأول صلوات مؤقتة بأوقات معينة وتسمى بالنوافل المقيدة وهذه منها ما هو تابع للفرائض كالسنن الرواتب ومنها ما ليس بتابع كصلاة الوت والضحى والكسوف النوع الثاني صلوات غير مؤقتة في أوقات معينة وتسمى بالنوافل المطلقة والنوع الأول أنواع متعددة بعضها آكدوا من بعض وآكد أنواعه يعني هي النوافل المقايدة آكدها صلاة الكسوف ثم الوت ثم صلاة للسفقاء ثم صلاة التراويح وأما النوع الثاني فيشرع في الليل كله وفي النهار ما عدا أوقات النهر وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار عرض. المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع تسن صلاة الجماعة للتراويح والاستسقاء والكسوف المسألة الرابعة في عدد الرواتب والرواتب جمع راتبة وهي الدائمة المستمرة وهي التابعة للفرائب وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر, تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائب كما مضى بيان وعدد الرواتب عشر ركعات وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أفذت عن رسول الله صلى الله وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها فحدثتني حصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين طبعا إذن من هذه الرواتب الركعتان بعد صلاة العشاء فبعد صلاة العشاء هناك سنة العشاء البعدية وهي تاني ركعتان وذي منفصل تماما عن صلاة الوتر أنها تاني ركعتان تابعة للفريضة كسائر الرواتب تابعة للفريضة لكن الوتر دي شيء مستقل تماما عن إيه؟ سنة العجاء البعدية هذه ركعتها هذه من الروات ويتأكد للمسلم أن يحافظ على ثنتي عشرة ركعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد المسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة إلا بنى الله له بيتا أو إلا بني له بيت في الجنة وهي العشر المذكورة سابقة إلا أنه يكون قبل الظهر أربع ركعات فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة الماضي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجرة ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع أربعا قبل الظهر وأكد هذه الرواتب ركعة الفجر وهما سنة الفجر القبلية بقوله صلى الله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين ولم يكن يدعوهما أبدا وقال أيضا صلى لا وسلم لا تفركوهما وإن أو طاردتكم الخير المسألة الخامسة حكم الوتر وفضله ووقته أما حكمه فالوتر سنة مؤكدة أث عليه الرسول صلى الله سلم ورغب فيه فقال صلى الله سلم إن الله وتر يحب الوتر وقال صلى الله سلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر ورقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله سلم ولقوله إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طروع الفجر فإذا طلع الفجر فلا وثرا في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنا مثنا فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى هذا دليل على خروج وقت الوتر لطروع الفجر قال الحافظ بن حجر فأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وعيره أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته واترار فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل لما رأى جاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل المسألة السادسة صفة الوتر وعدد ركعته الوتر أقله ركعة واحدة لحديث ابن عمر بن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعة الوتر ركعة من آخر الليل ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى وجوز الوتر بثلاث ركعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله سلم كان يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعة فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا وتجوز هذه الثلاثة بسلامينين يعني يصلي ركعتين ثم ركعة واحدة هي الناس بتسميها الشفع والوتر هي شفع باعتبار إيه؟ إنها زوجة لكن لكن هي كلها وطر ولا يعني ما فيش اصلا صلاة صلاة صلاة الشفع يصفها صلاة زوجية لكن صلاة الوطر واحد أو ثلاثة أو غير فتجوز هذه الثلاثة بسلامين لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشفه صلاة المغرب وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك ويجوز الوتر بسبب ركعات وبخمس لا يجلس إلا في اخرها لحديث حديث عائشه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعه من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها ولحديث ام سلمة الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع او بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام المسألة السابعة الأوقات المنهية على النافلة فيها هناك أوقات نوهية عن صلاة التطوع فيها إلا ما استثني وهي أوقات خمسة الأول من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس بقوله صلى الله وسلم لا صلاة بعد صلاة الخجر حتى تطلع الشمس الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين وهو قدر متر تقريبا ويقدر بالوقت بحوالي ربع الساعة أو ثلثها فإذا ارتفعت الشمس بعد طلعها قدر رمح فقد انتهى وقت النهي لقوله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبثة صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تفرع الشمس حتى ترتفع ولحديث عقبة بن عامر الآتي الثالث عند قيام الشمس يعني مقصود منتهى ارتفاع الشمس لأن الشمس ترتفع في الأفق فإذا انتهت بدأت باللخفاض يعني أعلى ما تصل الشمس في السماء عند قيام الشمس طبعا طبعاً منتظر فعل ما لا تكون علامة إيه قال لا يوجد ظل لا يوجد ظل الإشياء الظل يبقى عند القدم يعني عند قيام الشمس حتى تزول إلى جهة الغرب ويدخل وقت, وقت, وقت الظهر لحديث عقبة بن عامل رضي الله عنه ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهال أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إن تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تتضيف للغروب حتى تورب ومعنى تتضيف الغروب تميل للغروب الوقت الرابع من أوقات الكراهة من صلاة العصر إلى غروب الشمس طبعا إلى غروب الشمس مقصود إلى شروعها في الغروب لقول النبي صلى الله سلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس الوقت الخامس إذا شارعت في الغروب حتى تغيب كما تقدم في الحديث فتكون هذه الأوقات الخمسة محصورة في ثلاثة أوقات وهي من بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس هضر رمح وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس ومن بعد صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس أما حكمة الناهي عن الصلاة في هذه الأوقات فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يعبدون الشمس عند طلوعها وعند غروبها فتكون صلاة المسلم في تلك الأوقات فيها مشابهة لهم ففي حديث عمر بن عبثة فإنها أي شمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار آآ آآ وقال أيضا فإنها تغرب وحين تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار هذا عن وقت طلوع الشمس وقت غربها وأما عن وقت ارتفاعها وقيام قائم الظهيرة فقد بين صلى الله عليه وسلم علة ناهي في الحديث السابق نفسه فقال فإن حينئذ تسجر كهنم فلا تجوز صلاة التطوع في هذه الأوقات إلا ما ورد الدليل باستثنائه فركعته الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي تفاعة شاء من ليل أو نهار وكذا قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر يمكن أن يخضي الإنسان سنة الفجر بعد صلاة الفجر أو ممكن أن يؤجل ذلك إلى ما بعد يعني الشروط وقضاء صنة الظهر بعد العصر لا سيما إذا جمعوا الظهر مع العصر وكذلك فعل ذوات الأسباب من الصلوات لصلاة الجنازة وتحية المسجد وصلاة الكسوف كذلك قضاء الفرائض الفائتة في هذه الأوقات لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من, من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ولأن الفرائض ديل واجب الأداء فتؤدى متى ذكرها الإنسان أن يصبح هذا هو وقتها في حقه الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشك وفيه مسائل طبعا السهو هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه هذا لغة أما الصلاحا فهما سجدتان يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعد وهو جالس لسهو في الصلاة سواء كان في الصلاة فرضا أو نفلا سواء كان السهو في الفرض أم في النفلة وهذا ومذهب الجمهور أما دليل مذهب الجمهور على وجود سجود السهو في صلاة التطوع إذا كان المسهو عنه واجبا الإمام بخاري بواب في صحيحه قال باب السهو في الفرض والتفور باب السهو في الفرض والتفور آه والحديث آه الذي يستدل بيه هنا بيه هنا حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم وهذا رواه ابن داود والبيهقي والإمام أحمد وحسنه الألباني قال القاضي عبد الوهاب ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها أعظم صيرة تفيد العموم ليس بعد كل في كلام العرب كلمة أعم منها والسجدان هنا بعمل قوله لكل سجود لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي جاء الشيطان فلبث عليه فكلمة إذا قام أحدكم يصلي سيغ عامة لم تقيد الفرض لم تقيد بالفرض وإنما تعم يعني النفلة ويقول سعيد بن سيب سجدة السهو في النوافل كسجدتي السهو في المكتوبة وقال أبو داود في مسائله رأيت أحمد غير مرة يسجد في التطوع سجدتي السهو يقول المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه المراد به السجود المطلوب في آخر الصلاة جبرا لنقص فيها أو زيادة أو شك وسجود السهو مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ولفعله صلى الله عليه وسلم كما يأتي بيانه وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهل ف... طبعا كلمة المشروع تبقى عام لدى القدر المتفق عليه لكن يقول الشوكالي رحمه الله تعالى قد اجتمع في مشروعية سجود السهو أقواله وأفعاله ما هو بصيغة الأمر فكان هذا واجبا حيث ما جاء في واقع السجود بصيغة الأمر فهو سجود السهو يكون واجبا ولكن إذا كان المتروك سنة من السنة التي ليست واجبة فالسجود لها مسنون لأن الفرع لا يزيد على أصله أما حكمة تشريع سجود السهل فقد شرع جبرا للصلاة وإتماما لها وترغيما للشيطان وقد سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم المرغمتين كما رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان وفيه راو ضعيف لكن يشهد له حديث أبي سعيد فكانت استجدتان مرغمتي الشيطان هذا رواه مصدر مرغمتي الشيطان يعني تغيظا الشيطان لما جاء في حديث أبي هريرة ودى الله تعالى عنه مرفوعا إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار وهذا رواه مسلم أسباب السجود السهم ثلاثة الزيادة النقص الشك في الصلاة لكن لا يشرع سجود السهوي لمن ترك ركنا أو واجبا أو سنة متعمدا وإلا بأشته فلابد أن يكون في سهل لكن لو واحد ترك واجبا أو ركنا أو سنة متعمدا فلا يشرع له سجود السهوي دي قضية أخرى وينبغي على المصلي أن لا يخرج من صلاته حتى يطمئن ويعلم أنه قد أثمها على أحسن وجه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المرء من صلاته وهو شاك كنفه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا ولا غرارة في صلاة ولا تسليم ولا غرارة في صلاة ولا تسليم والغرار في الصلاة هو النقصان في ركوعها وسجودها وتهورها قال أبي داود قال أحمد ويغرر الرجل في صلاته فينصرف وهو فيها شاك إذا انصرف وهو شاك فهو لا تغرير أو انقص للصلاة وروى الإمام أحمد عن سفيانة قال سمعت أبي يقول سألت أبا عمر الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في الصلاة فقال إنما هو لا غرار في الصلاة ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال المسألة الثالية متى يجب يجب سجود السهوي لما يأتي أولا إذا زاد فعلا من جنس الصلاة كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة لحديث بن رضي الله عنه صلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم خمسا يعني في صلاة ربعية فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم ويقال توسوش والتوشوش هو صوت اختلاط فقال ما شألكم فقالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء قالوا, قالوا, لا قالوا لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل أي انصرف ورجع إلى القبلة فسجد سجدتيني ثم سلم ثم قال إنما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون او انسى كما تنسون فإذا نسي احدكم فليسجد سجدتين فالله سبحانه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد الصلاه ليعلمنا ويشرع لنا هذا هذه الاحكام الله جل قال فسجد سجدتين ثم سلم هذه يرجح مذهب من قال انه لا تشهد في سجود سجد قال فإذا سجد ثاني ثم سلم ولم يذكر تشهده فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة إذا علم الركع الدير خامسة مثلا هو داخل الصلاة فالناس سبحوا له فهو علم أن هذه الزيادة وجب عليه الجلوس حال علمه حتى لو كان في أثناء رقوع لأنه لو استمر في الزيادة مع علمه لا لزاد في الصلاة شيئا عمدا وهذا لا يجوز حالة ثانية إذا سلم قبل إتمام صلاته لحديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر من أداب الكتابة إن ما ينفعش يفصل كلمة رسوله ويضع لفظ الجلالة في أول السطر لأنك ممكن تقرأها الله صلى الله عليه وسلم فلنفوض رسول الله ينقل كلمة رسول تحت ينقل كلمة رسول تحت لكن ليس من في الكتابة أنك تنتهي لكلمة رسول وبعين تضع الله في أول السطر لأنه معنى كده هل تبدأ السطر إيه الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا ليه. أو سلم قبل إتمام صلاته يعني الصلاة كنا قصة لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين بسيط اليدين يعني إيه؟ في يديه طول طويل اليدين واسمه الخرباق فقال أقصرت الصلاة فخرج تصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهل ثم سلم حالة ثالثة لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لأن عمده يبطل الصلاة فوجب سجود السهوي أو ترك واجبا هذه الحالة الرابعة لحديث ابن محينة رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعد الصلوات ثم قام فلم يجلس يعني قام ولم يجلس التشاهد ترك التشاهد الأول فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه يعني توقعنا هل سيسلم كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم ثبت هذا بالخبر في من ترك التشاهد الأوسط فيقاص عليه سائب الواجبات كفرك التسليح في الركوع والسجود وقوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيراتي لانتقال هذا في حالة ما إذا تركه يعني آآ واجبا آآ للحديث حديث بحين عبد الله بن بحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهرة فقام في الركعتين الأولئين فمضى في صلاته فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانطلر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين فكبر في كل سجدة قبل أن يسلم وسجل الناس معه مكان ما نسي من الجلوس ثم سلما عبدالرحمن بن شماسة المهري قال صلى بنا عقبة بن عمر الجهني فقام وعليه جلوس قاموا عليه جلوس تفئن شهد الأوسطين فقال الناس سبحان الله فلم يجلس فمضى على قيامه فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس فلما سلم قال إني سمعتكم آنفا تقولون سبحان الله لكيما ما أجلس لكن السنة الذي صنع لأنه كان قد استتم طائما حقيقة أن هذا الأمر مقيد بما إذا يعني تذكر بعد ما استوى طائما لأنه شرع في الركب أما إذا كان يتذكر في أثناء النهوب فعليه أن يجلس وليس عليه شيء إذا تذكر في النهوض بغض النظر يعني هذه مسألة فيها خلاف بعض الفقراء يقولون إذا كان أقرب إلى, إلى القعود جلس وإذا كان أقرب القيام أثم لكن هذا الحديث يدل على أنه لاعتبار بما هو أقرب إليه لكنه إذا استتم قائما انتصب قائما فلا يعود لكن كان أقل من ذلك قبل أن يصل إلى يعني النهوض قائما فله أن يجلس وليس عليه شيء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدتي السهل وعن المغيرة بن شعبة إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان إن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان فإن استوى قائما فليمضي فليمض في صلاته وليزد سجدتين وهو جالس طبعا الاستواء هو الاعتذال والانتصاب وهذا قول الشكعي وعالقمع والأسود والقتادة والضحاك والأوزعي قال العلم الألباني رحمه الله تعالى وهو يدل على أن الذي يمنع القائمة من الجلوس للتشهد إنما هو إذا استتم قائمة فأما إذا لم يستتم قائمة فعليه الجلوس ففيه إبطال القول الوارد في بعض الملاهب أنه إن كان أقرب إلى القيام لم يرجع وإذا كان للقعود يعني أقرب القعود قعد فإن هذا التفصيل مع كونه مما لا أصدره في السنة فهو مخالف للحديث فتشبث به وعد عليه بالنواجر وداعا كأراء الرجال فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل وهذا هو قول الجمهور كما نقله ابن رجد القرطبي المالكي الحالة الخامسة ويجب سجود السهوي إذا شك في عدد الركعات فلم يدري كم صل كما قلنا أسبابه زيادة أو نقص أو شك فلم يدر كم صلى وذلك أثناء الصلاة لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كوله منها أو زائدا عليه فضعفت النية واحتاجت للجبر للسجود لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم هل يسجد سجدتين وهو جالس وهو في هذه الحالة بين أمرين إما أن يكون الشك بدون ترجيح بدون ترجيح لأحد الاحتمالين يعني مستوي الطرفين مش أدري رأ... رجح واحد منهم ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه شك كانوا اثنين ولا ثلاثة يبني عنهم اثنين يبني على الأقل ده في حالة إيه؟ إذا كان الشك بدون ترجيح لأحد يهتم عليه فيأخذ بالأقل اليقين ويبني عليه ويسجد لسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم أما إذا غلب على ظنه وترجح أحد احتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه ويسجد سجدتين للسهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شك وتردد فليتحر الصواب ثم ليتم عليه يعني على التحري ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم فإذن لابد أن ندرك الفرق بين التحري واليقين بين التحري وبين اليقين فالتحري يقال حرى الشيء يعني قصد أراه أي جانبه وتحراه كذلك قال تعالى فأولئك تحروا رشدا فالتحري أن يتحرى أصوب ذلك وأكثره عنده أما البناء على اليقين فإنه يلغي الشك كله ويبني على اليقين فعلى المصل أن يتحر الصواب ويقصده ويأخذ بأقل نسبة تظهر له ما لم يكن لها معارض ثم يسجد بعد التسليم سجدتين ويسلم وعن أم... عبد الله بن عمر قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتوقع يعني يتحر حتى يعلم أنه قد أتم ثم يسجد سجدتين وهو جالف يتوخي أن يتحرى الصواب وقال إبراهيم بن يزيد النقعي كانوا يقولون إذا أوهم يتحرى الصواب ثم يزد سيدتين يقول إمام ابن حبان رحمه الله تعالى قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقها من صحيح الآثار أن تحرية الصلاة والبناء على اليقين واحد وليس كذلك لأن التحرية هو أن يشك المرء في صلاته فلا يدري ما صلى فإذا كان كذلك عليه أن يتحرى الصواب وليبني على الأغلب عنده ويسجد سجدتي السهب بعد السلام على خبر ابن مسعود فإذا شكت شوف يعني كما ذكرنا يعني يتحرى وليبني على الأغلب أغلب يظن إيه واضح؟ لكن إذا كانش فيه مرجح أو غالب هي إذا أصيب بالحيرة واختلط عليه الأمر وعدم الدرايع ولم يتسنى له تحديد كم صلى مع التحري والتفكير بنى على اليقين وهو الإيه؟ الأقل وسجر قبل السلام لحديث ابن عوف وأبي سعيد يقول ابن حبان والبناء على اليقين هو أن يشك المرء في الاثنتين والثلاث صلى الثاني والثلاثة ولا أو الثلاث والأربع ولا ستح الترجيح فإذا كان كذلك يبني على اليقين وهو الأقل وليتم صلاته ثم يزد شجاة جساه قبل السلام على خبر عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد الخدري سنتان غير متضادتين يبقى التحري كيف فرق بين التحري كما قلنا وبين البناء على اليقين وليس, وليس شيئا واحدا بعض الناس مش كل نسيان في الصلاة مش كله بيكون وسوسة او مش كل تردد وشكل احيانا كون وسوسة أحيان دي مشكلة كما قلنا كبيرا لكن ممكن تقول إن بعض الناس تقول انه بوسوس صراه مش وسوسة ممكن تكون عنده خلم في الذاكرة الحديثة خلم في الذاكرة الحديثة الذاكرة الحديثة اللي هي اقرب شيء الى اللحظة الفائتة من وقت قريب جدا وده بيكون في كبار السن غالبا فقط الناس كبار السن قوي او اللي متشوش ومش مركز مشاغله كتيره لازم نفرق بين الوساوس العابره ها اللي هي تلبس الشيطان على الانسان في العدد وبين نسيان مشكله في عند بعض ناس ذات كبار السن اللي هو خلل هنا في الذاكره الحديثه مش مش وسواس وبين الوسواس طبعا دي مشكله فيه. يعني الحقيقه يبدو ان هو نوع الوساوس يبدو ان المشكله يعني ضخمه جدا هي التداول مش بوجدها هو بيظهرها يعني هو عنده استفادات ومستني حاجة بس اتطلع الوساوس دي يبدو انه محتاجين فعلا مرة كده حلقة خاصة عن موضوع المسوسة لانه كثر جدا جدا الضغط من الاخوة بعض الاخوة عندهم من عن هذه المشكلة وكما قلت من قبل مرارا لازم انسان يصارح نفسه ويذهب للطبيب النفس لازم لان المسوسة لازم علاج كميائي ففي بعض الناس ترفض العلاج وتزداد الحالة سوءا مترش على الاكتئاب بعد كده كت... بيبقى عنده مرضين بدل مره الواحد و... ف... يعني المفروض الواحد عنده مشكله يكون صريح ممكن يقعد كما ست سنين عنده وسواس مخبي مش مبين فيعني ال... م... م... موضوع الوسواس مشكلته ان الاخوه بيربطوا او بعض الناس بتربط ان اللي بيحس كلها جت من اللفظ المشترك كلمة وسواس ترجمت في اللغه العربية الى كلمه الوسواس المستعمله في النصوص الشرعيه فبالتالي كثير من الناس بتحسب ان دي هي دي لا الوسوس التالي ده مصيبة مصيبة كبيرة يعني مرض صعب مش هو الوسوس العادي اللي بيجي لك وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بيروح او لان الفرق بين الموسوس وبين الشخص العادي ايه انه الفرامل بتاعت الافكار عند الشخص العادي لما بيدوس عليها بتش... بتوقف الافكار التالي تخيل واحد ساعة عربية وما فيش فرامل خالف حاول يدوس ما فيش الفرامل بتاعت الأفكار مش قوي متى يسن يسن سجود السهو إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا قول مشروع أتى بيه في غير محلي سهوا كالقراءة في الركوع والسجود والتشاهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع كان يقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسع أحدكم فليسجد سجدتين فإذا ترك سنة من سرع الصلاة يسن سجود السهوي موضعه وصفته لا ريب أن الأحاديث وردت في موضع سجود السهوي على قسمين قسم دل على مشروعيته قبل السلام والقسم الآخر دل على مشروعيته بعد السلام ولهذا قال بعض المحققين إن المصلي مخير إن شاء سجد قبل السلام أو بعد لأن الأحاديث وردت بكل الأمرين فلو سجد للكل قبل السلام أو بعده جاز قال الزهري كان آخراً أمرين السجود قبل السلام أما طفة سجود السهم فهما سجد ثاني كسجود الصلاة حيث موضوع سجود قبل السلام أو بعد ذي موضوع كبير جدا ونكتفي بما ذكر هنا لأن تبسيط في استغرق وقتا يتنافى مع الحرص عن اختصار مقدر المسلطة إلا فيما لا بد منه يعني. صفته سجود السهو سجدتان كسجود الصلاة يكبر في كل سجدة للسجود والرفع منه ثم يسلم ليس في احرام تحرم للسجود السهو لا يكبر فقط ثم يسلم وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجر للسهو بعد السلام لورود ذلك عن النبي صلى الله وسلم في ثلاثة أحاديثة حسنة بمجموعها كما قال الحافظ ابن حجر لكن في الحقيقة يعني هو لم يثبت في سجود السهوي تشهد يقول قتاد سلم أنس والحسن ولم يتشهد وقال سلمة بن علقمة قلت لمحمد بن سيرين في سجدتي السهوي تشهد قال ليس في حديث أبي هريرة وقال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهوي يثبت وقال الشيخ الإختام ابن تامية رحمه الله تعالى وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام في ثلاثة أقوال ثالثها المختار يسلم ولا يتشهد وهو قبل ابن سيرين ووجه في مذهب أحمد والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك أنه ورد فيها حديث لكن بعض العلماء يعني يضعفها وإن كان الحفظ حسنها بيترخية إذن هذا خلاف سائرها لكن الأقرب الله تعالى مع أنه لا يتشهد لعدم ورود ذلك في الحديث التي تلونها طيب المسبوق إذا سهى فيما يقضي يعني واحد صار أدرك في الظهر مثلا ركعتين ثم ذلك بيصلي ركعتين الثالثة والرابعة فسهى في هاتين ركعتين يزجد لسهوي أم لا يزجد يزجد لأن السهو حصل فين حينما انقطعت الكدوة بالإمام فالمسجوق إذا سهى فيما يقضي يزجد لسهوه لأنه بمنزلة المنسرد فلا يتحمل عنه الإمام لانقطاع القدوة إلا إذا كان الإمام نفسه سهى أثناء صلاته و سجد قبل التسليم وسجد معه المسبوق يكفي هذا عن أن يجزئ ثنيات الاذاء سها في القسم الذي ينفرد فيه طيب لو المأموم سها في اثناء الصلاة دون امامه يجزئ للسهر لا لا يجز لا يجز للمأموم للسهر الا لسهو امامه معه واضح فليس للمؤتم أن يستدى إذا سهى دون إمامه ويحمل الإمام عنه السهوة وفي الحديث إيه فلا تختلف عليه يعني على الإمام فالإمام يتحمل عنه هذا السهوة قال محمد بن رجل المالكي ذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهوة وهو قول الإمام مالك وعمة المالكية يقول الألباني رحمه الله نحن نعلم يقين أن الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم وكانوا يسهون وراءه سهوا يوجب السجود عليهم لو كانوا منفردين هذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره فإذا كان كذلك فلم ينقل أن أحدا منهم سجد بعد سلامه صلى الله عليه وسلم ولو كان مشروعا لفعلوه ولو فعلوه لنقلوه فإذ لم ينقل دل على أنه لم يشرع وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى قد ذلك ما مضى في حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة خلفه صلى الله سلم جاهلا بتحريمه ثم لم يأمره بسجود السهوة ذكره البيهقي وما قلناه أقوى وقال الشيخ محمد الصالح العثمين رحمه الله تعالى إذا سهى المأموم دون الإمام ولم يفت شيء من الصلاة فلا سجود عليه. لأن سجوده يؤدي إلى الاختلاف على الإمام واختلاف متابعته ولأن الصحابة رضي الله عنهم تركوا التشاهد الأول حين نسياه النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا معه ولم يجلسوا للتشاهد مراعاة للمتابعة وعدم الاختلاف عليه طيب ما حكم من سلم ظنا منه أن الإمام سلم سلم بيحسب الإمام سلم فإذا ظن المأموم أن الإمام سلم فسلم ثم بان أنه لم يسلم سلم معه أخيرا فلا سجود عليه لماذا؟ لأن سهوه كان في حالة القدوة في حالة الاقتداء بالإمام طيب ما حكم لو ظن المسبوق أن الإمام سلم فقام ليتدارك ما عليه ثم ظهر غير ذلك يعني الإمام واحد مثلا عليه ركعة مثلا فهو حسب أن الإمام سلم فقام ليتدارك ما عليه ثم ظهر له أن الإمام لم يسلم لو ظن المسبوق أن الإمام سلم بأن سمع صوتا ظنه سلاما فقام ليتدارك ما عليه وكان مع عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس كان هو جاب الركعة بأو جلس ثم علم أن الإمام لم يسلم بعد بعد تبين أن ظنه كان خطأا هذه ركعة غير معتد بها لأنها مفعولة في غير موضعها فإن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة والإمام لسه مسلمش وقت التدارك بعد انقطاع الايه؟ القدوة فإذا سلم الإمام قام إلى التدارك ولا يزد للسهو لبقاء حكم القدوة لأن السهو أصل في أثناء الاختذاء بالإمام طيب إذا سهل الإمام كيف يصنع المسبوق قال مالك والليف والأوزعي إذا سجد قبل التسليم طبعا الإمام لو سجد قبل التسليم طبيعي أن المسبوق سيسجد معه وإذا سجد بعد التسليم الإمام سجد بعد ما سلم ففي هذه الحالة يسجدهما المسبوق بعد أن يقضي يجيب الركعة لنقص عليه مثلا وبعد ما وقبل ما يسلم يسجد إيه؟ سجد فائسه قال الإمام محمد بن حزم الأندلسي وإذا سهى الإمام فسجد للسهوي ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه إلا من فاتته معه ركعة فصاعدة فإنه يقوم لقضاء عليه فإذا أتمه سجد هو للسهوي إلا أن يكون الإمام سجد للسهوي قبل السلام ففرض على المأموم أن يسجدهما معه وإن كان بقي عليه قضى ما فاته ثم لا يعيد سجودهما إذا سلم وقال الشيخ الرسلمين رحمه الله وسواء سيد الإمام للسهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا قد فاته بعد الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده هو يتابعه في السجود قبل التسليم لكن لا يتابع في السجود بعدها لتعذر ذلك إذ المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه يعني إمام يسلم إن قطع في القدرة فيقوم بأي كما وعلى هذا فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم والله تعالى أعلم المسألة الخامسة سجود التلاوة أولاً مشروعيته وحكمه يقول هو مشروع عند تلاوات الآيات التي وردت فيها السجدات واستماعها يعني سواء التالي أو المستمع طبعا بالنسبة يقول هنا قال ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته وهو سنة على الصحيح وليس بواجب فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يجد فيها فدل على عدم الوجود إذن سجود التلاوة فضيلة وليس فريضة مستحب أو سنة وليس فريضة لما روى عطاء بن يسار أنه أخبره أن أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه زعم يعني قال زعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجد فلم يجد شيء وهذا متفق عليه مع أن السجود في النجد ثابت بالأحاديث الصحيح بل متواتر فدل على عدم الوجوب حيث لم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قرأ عمر رضي الله عنه على المنبر بسورة النحر حتى إذا جاء السجد نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا اسم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه وزاد نافع من رواية ابن عمر إن الله لم يفرد السجود إلا أن نشاء وقد تم هذا بمحضر أو بمحضر الجمع الكبير من الصحابة رضي الله عنهم وأقروا ولم ينكره أحد يكره سجود الإمام في الصلاة السرية إذا كانت صلاة السرية يكره أن إذا تلأ آية سجد التلاوة أن يجد لماذا؟ سداً للذريع خوفاً من حصول تخليط على المأموين بذلك إذا كانوا يعني بعيدين فإنهم ربما سجد, يعني إذا سجد التلاوة سيظل أنه ممكن يظل أنه هو ركام تحصل لخبطه ودي بيحصل كتير بسبب يعني يفضل ان الماموم ان الإمام اما لا يقرا هذه المواضع أو إذا قراها لا يسجد على اساس هذا مستحب وليس واجب فسدا للذريعه كي لا يختلط الامر على المؤتمن فيكره سجوده سجود التلاوه في الصلاة السريه ايضا لا تشرع جلسه استراحه اخذ سجدة التلاوه في الصلاة وإذا سجد, سجد التلاوة في الصلاة ما فيش جلسة إيه استراحيات ينهض مشهرة يقول ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ آية سجدة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان يقرأ السجدة ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه والدليل على مشروعيته في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتماء فقرأ إذا السماء انشقه فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه فداخل إيه الصلاة فأم فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع لأن المستمع تبع فيها للقارئ ولحديث زيد بن ثابت المتقدم فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن مسعود لتميم بن حذلم وهو غلام فقرأ عليه سجدة فقال أسجد فإنك إمامنا إمامك رائع طيب لو واحد سمع السجد آية السجدة في الراديو أو في الشريط لماذا؟ لآلة آلة يعني آلة لا تتعبد يعني خرجوها على فتوى عند بعض الأمام الشفعية لو ببغاء يدكن وطبعا معروف أنه فيه ببغاء يدكن جدا تكرار تلأ الببغاء آية سجدة هل يسجد لا هو لا يتعبد يقلد الأصوات فقط كتقليد ولكنه إيه؟ لا يفقه معناها واضح فهو لا يسجد فتخرييا على هذا أنه آل أيضا وليس القرأ مباشر يعني أي أمامك أما فضل سجود التلاوة فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجد فسجد اعتذل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة وأمرت بالسجود فأبيته فلي النعار أما طبعا سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة واستخبار القبلة سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة واستخبار القبلة وكان ابن عمر يسجد على غير ولو أما صفته وكيفيته فإنه يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي وإن قال سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن القنقين فلا بأسا وقد جاء في حديث رواهه ابن أخزيمة وصححه الحاكم وفقه ذهبي وحسن النووي وصححه الألباني أيضا دعاء اللهم احطت عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود فبعض العلماء صحح هذا الحديث مما من أدياء الموظفة في سجود التلاو اللهم احطت عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك دخرة وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود أما مواضع سجود التلاوة في القرآن فهي خمسة عشر موضعا وهي على الترتيب آخر سورة الأعراف سورة الرعد سورة النحل سورة, سورة مريم أول سورة الحج آخر سورة الحج سورة الخطان سورة النمر سورة السجدة سورة السلط آخر سورة النجم سورة التنشقات آخر سورة العلق طبعا آيات مذكورة ومعروفة والخامسة عشرة هي سور سجدة سورة صاد هو هنا أفرادها دمعا لوحدها العلة وهي أن سجدة صاد في خلافها هل هي سجدة شكر أم سجدة تلاوة الآية في سورة صاد هل هي وَلَنَّا دَوُدُ أَنَّمَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَى رَبَّهُ وَخَرَّ كَعَنْ وَأَنَابُ هل كانت سجدة شكر أم سجدة تلاوة هناك قول بأنها سجدة شكر وهذه رواية عن أحمد اختارها أكثر أصحابه وقال بها أكثر الشافعين لحديث سجدها داود توبة ونسجدها شكرا ولقول ابن عباس صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وهذا رواه بخاري وفي بعض الأحاديث فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود تهيأوا للسجود فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ثوبة نبي لكني رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد وسجدوا وهذا رواه أبو دول فهذا والله تعالى يعني هو الخور الأرجح لأن الحديث هنا إيه قال يعني سجدها داود دوبة توبة ونتجدها شكرا شكرا ففي نص ونتجدها شكرا قول الآخر إنها سجدة تلاوة وهذه رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة وأصحابها ومذهب المالكي للأحاديث التي ورد فيها سجود النبي صلى الله عليه وسلم في صادق لكن الكلام هنا في حكم السجود عند قراءتها في الصلاة يعني لو خارج الصلاة وسجد أو لا تجد الأمر ولا أن سجود الكلوة مستحب مش واجب أيضا سجدة السه سواء قلنا أنها سجد أفضل صادع سواء قلنا أنها سجدة الكلوة أو سجدة شكر خارج الصلاة لا في مشكلة لكن السؤال حك السجود عند قراءتها في داخل الصلاة فعلى القول بأنها سجدة تلاوة يستحب السجود عند تلاوتها وعلى القول بأنها سجدة شكر اختلف العلماء قالوا يجوز السجود عند قراءتها في الصلاة حتى لو هي سجدة شكر داخل الصلاة عن أبي رافع قال صليت مع عمر الصبح فقرأ بصاد وسجد فيها فهي داخل الصلاة قول أخر لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة في أثناء الصلاة مدامت سجدة شكر اللي في الصلاة تكون سجدة دلاو لكن لو قلنا لو رجحنا أنها, أنها سجدة شكر فلا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة وهذا هو المشهور في مذهب الحنبلة طيب بناء على هذا القول أنه لا يجوز السجود بها في أثناء الصلاة لو سجد ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ويسجد للسهل على أي الأحوال؟ طيب لكن إن سجد متعمدا إن سجد متعمدا على القول بأنها سجدة شكر يعني بعض العلماء قالوا تبطل صلاته وهو الصحيح عند الحنابل أنه كده زاد السجدة في داخل الصلاة السجدة الوحيدة ممكن تزدل تزاد أثناء الصلاة لإيه؟ لا ولكن إذا قلنا أنها سجدة شكر فتبطل صلاته إن سجن متعمدا وهذا ما الصحيح عند الحنابلة قول آخر صلاته صحيحة لأنها كسائر سجدات التلاوة على أي الأحوال الأحوال بناء على هذا أن يجد المصلي عند قراءتها في الصلاة خروجا من الخلاف وأرجو لإخوة يتعودوا على أن مسائل خلافية دي ما لا يحدث فيها مشاكل ليس مش كل قضية خلافية نود نتعارك ونعمل خصومات وكذا لكن ما نتعلم أكثر كل ما الأفق يتسع أكثر فلازم يكون خلاف السائق ما ليس فيه انكار على المخالفة أما التباحث العلمي فما فيه مشكلة المسألة السادسة سجود الشكر سجدة الشكر هي سجدة منفردة تشرع لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمه شكرا لله تعالى لما هذا هو سجود الشكر سجدة مفردة تشرع لمن تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة شكرا لله تبارك وتعالى يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يصره أن يخر ساجدا لله اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولكن ان استقبلها فهو أفضل فسجدة الشكر لا يشترط لها الوضوء ولا استقبل القبل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم الخبر السار بغتة وكانوا يسجدون عقبه ولم يغمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء يعني سواء الرسول عليه وسلم أو الصحابة كان يتم الخبر فجأة فيسجدون فورا وطبعا وارد جدا أنه يكون مش مصدين كانوا يزيدون عقب الخبر السر ولم يؤمروا موضوع ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا موضوع ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبدة وهو على غير طهارة فلو تركها نفاتت مصلحتها يقول الشيخ الإسلام ابن ثامين ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة يعني مش هي عبادة يمكن تشترط لها الطهارة لكن الطهارة تشترط لإيه الصلاة. فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجن في السهم يعني, يعني هذا النوع من السجود يشترط له الطهارة بخلاف سجود التلاوة وسجود الشب وسجود الآيات وضح فإنه لا يشترط له الطهارة ولا أقبال القبل سجود الآيات الإنسان إذا رأى آية من آيات الله يعني يسجد وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه كان إذا تاه أمر يسره أو يسر به قر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى وكذا فعله الصحابة رضوان الله عليهم وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة وكذا صفته وكيفيته بعض الناس استشكلوا هذا الأمر فقالوا ان نعم الله سبحانه وتعالى باستمر يعني إحنا نحن دائما في نعم فالمفروض إن إحنا إيه فلا يشعر صدود التلاوة لأنه لو كان يبقى المفروض نسجد على طول نظل كنشفة نسجد في كل شيء لكن الجواب عن هذا أن نعم الله تعالى نوعان نعم مستمرة ونعم متجددة نعم مستمرة تشكر لله سبحانه وتعالى عن طريق العبادات والطاعات وعن طريق صرفها فيما خلقت لأجله فنعمة الإسلام ونعمة العافية نعمة الحياة نعمة الغنى عن الناس نعمة البصر نعمة المشي نعمة كذا فلو سجد لذلك فاغرق عمره في السجود وإن تعد نعمة الله لا تحصه النوع الآخر من النعم هو النعم المتجددة وهذه هي النعمة التي يزجد للشكر من أجله النعمة الحاجة لها حدة طريقة فجأة متجددة يعني إيه شيء جد فالسجود لا يشرع في النعم الدائمة أو المستمرة وإنما تشكر النعمة النعمة السمرة بالطاعات والعبادات لكن النعمة المتجددة إيه هي هي التي يمكن وصولها إلى العبد ويمكن عدم وصولها يحتمل تصل ويحتمل أن تصل يحتمل ينجح في الاختبار ممكن يرصب مثلا يحتمل تجيل الوظيفة أو منجيله وهكذا يعني دي النعمة المتجددة التي يحتمل أن تصل إلى العبد ويحتمل أن تصل هذه هي التي يكون شكرها بسجود الشكر شكرا لله عليها وخضوعا له وذلا لأن هذه الحالة هل تجدد النعمة وطروقها النعمة تحدث عند الإنسان فرحا والفرح قد يرتبط بالأشر والبطر والنفس تنبسط لها فيقع في الفرح المذمون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فمن ثم شرع سجود الشكر ليذل الإنسان لله ويستحذر أن هذه النعمة ليست بحاوله ولا بقواته إنما هي من فضل الله عليه وأسهل أنواع العبودية وأحبها إلى الله السجود شكرا لله تبارك وتعالى والنعمة المتجددة لها وقع في النفوس والقلوب بها أعلق ولهذا يهنى بها ويعزى بفقدها فنسب أن يكون معها هذا يعني السجود فإذا السؤال يقول طب لماذا خصة النعمة المتجدة بسجود الشكر دون النعم المستمرة الدائمة لهذا المعنى الذي ذكرناه أن الإنسان يسجد لله عليها خضوعا له وذلا في مقابلة البطر بدل البطر والفرح الذي يكرهه الله هو يخضع لله عز وجل ويعترض بأن منه فما دامت هي نعمة متجددة فإنها تستدعي عبودية طريقة أيضا يعني السجود وقبل السؤال ده انقول إذا جاء الأثر بطن النظر ثبت في الشرع سجود السائل للشكر فلا نبغي أن يعني يبقى رأي لعقل يعني في مثل هذا فانتبعوا لهذا ان السجوط عندنا نعمل ايه؟ <تصفيق> المتجددة شيء طارق تبا حاجة حدى حصلت فجأة او شيء كان ممكن يحصل او ما يجيلك او ما يجيلكش واضح بيفكرني السياق ده ببعض الاخوة لما بيتكلموا على موضوع القنوط هو دي قريب جدا مسألة دي قريبة او موضوع القنوط يعني البلاد الإسلامية منتشر فيها الفقر الجاه المرض حروب مستمرة بصورة شده روتينية ولا حول الرقمات إلا بالله فهل بعض الناس بتتكلم طبعا احنا المفروض نظل نحافظ على القنوط باستمرار القنوط هنا بقى مكانه بيحل محلهم الدعاء في السجود في مواطن الدعاء الأخرى تدعو مش تتوقفوا للدعاء لكن القنوط بالذات مرتبط بإيه بالنوازل الحدة مش النوازل المستمره انتبهوا ليا لأن كان بعض الأخوة يعاكم في بعض الأحداث اللي هي للأسف الشهيد وغد صفة ر زي بيقول الشوكر كده الشيء اللي شيء خارج اسمه عشان كده كانه كلمه نازله حصل شيء كبير لكن أمور اللي هي معتاده او مش معتدة هي نوازل وكله بس يعني صارت كانها شيء بيتكرر فمش هنغير صفه الصلاه لاجل ذلك وانما يكون عند النوازل الحاده ها وليس من ذلك يتوقف عن الدعاء لكن بدل الخلوع هيكون ايه الدعاء في السجود ونحو ذلك إذن سجود الشكر سجود مجرد لا يشرع فيه تكبير ولا تسليم سجود الشكر ليس فيه صلاة فليس فيه, فيه تكبير ولا تسليم لأنه لم ينقل فيه شيء من ذلك فمشروعية سجود الشكر تتم بمجرد فع السجود تجد بس لا فيه تكبير ولا تسليم كذلك لم يرد له ذكر خاص لكن يثني على ربه بالمأثور في غير هذا الموضع مما يناسب المقام ويستكثر من شكر الله تبارك وتعالى وفي الحديث أن علي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان جميعا فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه فقال السلام على همدان السلام وهذا روان الضيابي وهو صحيح وعين عبد الرحمن بن عوف هذه أحديث أيضا تدل على المشروعية السجود الشف فلما قرأ الكتاب خر ساجدا ثم رفع رأسه ولم يذكر إيه لا تكبير ولا تسليم يبقى مجرد السجود هو ده المشروعية وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا إني لقيت جبريل عليه السلام فبشر لي وقال إن ربك يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا وهذا حديث الحسن وفي قصة توجد كعب بن مالك أنه لما سمع صوت صارخ يا كعب بن مالك أبشر قال فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج أيضا يستذل هنا من حيث الرأي والقياس بأنه لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محظى القياس ومقتضى عبودية الرغبة كما أن السجود عند الآيات مقتضى عبودية الرهبة يقول الله صبحانه وتعالى ويدعوننا رغبا ورهبا فمثلا صلاة الكسوف صلاة إيه؟ رهبة توف أما صلاة الاستطاع فهي صلاة رغبة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا إذا رأيتم آية فاسجدوا والآيات لم تزل مشاهدة معلومة لكن تجددها يحدث للنفس من الرهبة والفزع إلى الله ما لا تحدثه الآيات المستمرة فتجدد هذه النعم في اقتضائها لسجود الشكر كتجدد تلك الآيات اقتضائها الفزع إلى السجود للصلاوات ولهذا لما بلغ ابن عباس الموت أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها خر ساجدا فقيل له أتسجد لذلك فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا وذلك الاعرابي لما تأمل في في الاله القرانيه وراى الاجاز اللي فيها طبق هذا الاعرابي لما استمع فورا زعاله لما استقصى منه خلص وجلس سجد ايه ايه عظيمه جدا ده فهم اللغه العربيه فقال يعني يعني لا يمكن يكون هذا كلام بشر هذا لا يفله الا الله سبحانه وتعالى فهي ايه من الايات يعني فاجاه هذا المعنى فسجد لله اذا رايتم ايه فالسجل هذا في حالة الرهب فمن ناحية مقتدى القياص في حالة الرغب وحدوث نعمة متجددة أيضا فإن أنا نسجد لله تبارك وتعالى شكرا الباب السابع في صلاة الجماعة بحكمها حقيقة موضوع صلاة الجماعة من المضعات المهمة جدا وتستحق أيضا أن تفرد بالبحث لكن أنا أصيق موصية خاصة بكتاب أهمية صلاة الجماعة للدكتور فضل إلهي يريد أن يدرس في المساجد والناس تقرأوا كتاب فغاة الأهمية ومن أقوى ما كتب في هذا كتاب الدكتور فضل إلهي أهمية صلاة الجماعة يعني أصيكم بالاهتمام به إلا ما يتأثر فهناك كتاب بديل الأدلة اللماعة على وجوب صلاة الجماعة للأخ محمود الجزائري فضل صلاة الجماعة صلاة الجماعة في المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات الخمس في المساجد من أعظم الطاعات فقد شرع الله لهذه الأمة الاجتماع في أوقات المعلومة منها الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الأسوف وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفة الذي يشير إلى وحدة الأمة الإسلامية في عقائدها وعبادتها وشعائر دينها وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة في الإسلام لاجل مصالح المسلمين فيها التواصل بينهم وتفقد بعضهم أحوال بعض وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اقتناف شعوبها وخبائلها كما قالت علي أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيّن فضلها وعظيم أجرها فقال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد بـ 27 درجة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 وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك والأمر للوجوب وإذا كان ذلك مع الخوف فكان هذا في حال صلاة الخوف فمع الأمن أولى ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنفقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فدل الحديث على وجوب صلاة الجماعة وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أولا وصف المتخلفين عنها بالنفاق والمتخلف عن السنة لا يعد منافقة فدل على أنهم تخلفوا عن واجب ثاليا أنه هم بعقوبتهم على التخلف عنها والعقوبة إنما تكون على ترك واجب وإنما منعه من تنفيذ العقوبة أنه لا يعاقب بالنار إلا الله عز وجل وقيل منعه من ذلك من في البيوت من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة ممكن يقال إنه أيضا حتى لا يترك الجماعة ومنها أن رجل من كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فقال أتسمع النداء؟ قال نعم قال أجب لا أجد لك رخصة ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذره ولقول ابن سعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق ولقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولقول ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق وهي واجبة على الرجال دون النساء والصديان غير البالغين لقوله صلى الله عليه وسلم في حق النساء وبيوتهن خير لهن ولا مانع من حضور النساء الجماعة في المسجد مع التسطر والصيانة وأمن الفتنة بإذن الزوجة وتجب الجماعة في المسجد على من تلزمه على الصحيح ومن ترك الجماعة وصلى يعني مش المسألة إن الجماعة خلاص إن الجماعة فين؟ في المسجد ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته لكنه آثم لترك الواجب المسألة الثالثة إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى هل يجب عليه أن يصلي مع الجماعة الصلاة التي قد صلىها أولا الجواب لا تجب عليه إعادتها مع الجماعة ليس واجب أن يعيد الصلاة مع الجماعة وإنما يسن له ذلك والأولى, والأولى فرض والثانية نافلة لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها قلت فما تأمرني قال صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافله ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجلين الذين اعتدلا صلاة الجماعة في المسجد إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة طيب السؤال دواتي ماذا ينوي؟ يعني واحد صل العصر في مسجد وانه راح مسجد تاني دخل هو يصلون العصر طبعا كنا لا يجب ويصلي معه نافلة هي تقع نافلة لكن ينوي بها ايه ينوي بها الفرض ايضا لا ملا ينوي بها الفرض ايضا ولا يمتنع ان ينوي الفرض وان كانت نفلا وقيل ينوي الظهر او العصر مثلا ولا يتعرر بالفرض قال النووي وهو المختار الذي تقتضيه القواعد والأدلة يعني ينوي أن نصلم الظهر أو العصر وما يتعرضش قدرة الفرد لكن هي تقع له في كل أحوال نافلة المسألة الثالثة أقل ما تنعقد به الجماعة أقل الجماعة اثنان اللي هو الإمام وآخر معه بلا خلف لقوله صلى الله وسلم لمالك ابن الحبير إذا حضرت الصلاة فأذنى ثم أخيما ولي أمكما أكبركما وفي حديث ضعيف جدا عن أبي موسى مرفوعا اثنان فما فرقهما جماعة وهذا رواه ابن ماجد المسألة الرابعة بما تدرك الجماعة تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمئن ثم تابع لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فمفهوم هذا الحديث أن من, لم يدرك أن من لم يدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك الصلاة المسألة الخامسة من يعذر في ترك الجماعة من يعذر بترك الجماعة يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية طبعا هنا نلاحظ ننتبه إلى أن هذه الأعذار الخوف أو المرض أو كذا هذه الأعذار تمنع الإثم والكراها لكنها لا تحصل فضيلة الجماعة لأنه مصلش في جماعة غياته أنه معذور بمعنى ان العذر هنا يمنع عنه الإثم وارتكاب الفعل المكروه واضح؟ لكنه لا يحصل فضيلة الجماعة لأنه لم يصل الجماعة يرضى المسلم يترك الجماعة في الأحوال التالية أولا المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المزيد حرج ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرر فخلف عن المزيد وقال مر أبا بكر فليصل بالناس ولقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض في الرواد إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة أو يهادى بين رجل حتى يقام في الصفق يعني عذر الله الأبدان لكن القلوبه لم تطق الرخصة كذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه انسان عنده حساسية معينة بس ممكن يجيله حساسية في الصدر وتعرض للهواء مثلا في الفجر نفرد وبال... وعادته أنه فعلا ممكن يحصله مثل أزمة صدرية أو شيء منها. فممكن في هذه الحالة أنه إيه؟ يعني لا يحدث صلاة الجمال لأنه هنا مش مريض لكنه خائف من حدوث المرض على عادته عادته أنه إذا تعرض للشيء فلان يعجله المرض في هذه الحالة هذا معتبر أيضا يعني مش عادة يكون مريض لأمو يكون يخشى حدوث المرض النوع الثاني من الأعضار المدافع أحد الأخبثين طبعا موضوع المرض أيضا فيه دليل تاني عن أبي موسى مرفوعا من سمع الإداء فارغا صحيحا فلا يجب فلا صلاة له فمفهوم أن المريض يُعذر الثاني المدافع أحدا الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين وعن عبد الله بن أرقم مرفوعا إذا أراد أحدكم الغائط وقيمة الصلاة فليبدأ به يدخلش في الصلاة وهو مشوش وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق الحاق هو الذي حبس بوله وعن أبي ذريرة مرفوعا لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى وعن ثوبان مرفوعا لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاق حتى يتخفف لأن المقصود كله إيه الخشوعة الصلاة وهذه أشياء تشوش للخشوعة أما في حضرة الطعام ففي الحديث إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء الضابط والإيه؟ الإقامة إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء لا صلاة إيه؟ بحضرة طعام يعني بشرط أن يكون مشتخل للطعام قادر على يعني وكل الطعام قد حضر أمامه وقال أبو الدرداء من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ وهذا رواه البخاري معلقا العذر الثالث من له في شيء فاتني ان اذكره في قضيه المرض المريض مرض يلحقه منه وما شقه لازم مرض يلحقه منه وشقه والخلاف مرض يسير يعني شويه صداع مثلا شيء يسير الم في يعني حاجه خفيفه يعني مش عذر يعني كذلك المريض في حكم المريض الممرض ولو لغير قريب يعني شخص وجوده بجانب المريض أو الشخص العمل عملية أو كارج من البنج أو كذا وجوده مهم جدا لملاحظته يقصد ضغط يحصل عنده نذيف داخلي يحصل أي مشكلة فإذا كانت مهنته إنه هو في حد داته هو مش مريض لكنه ممرض لشخص آخر فإذا تخلف عنه يتضرر بذلك فهذا أيضا يُعبر في طارق الصلاة فقال الدكتور فتح القلب مثلا معاه يسيب العيان ويقول أنه سليم وهو تحت البنج حالة التوارئ ما تحكمش في الوقت لو طب التوارئ يجي أي وقت حتى تيه في أي وقت فلازم يتفاعل معه فهذا أيضا مما يعظر بترك صلاة الجماعة <تصفيق> الثالث من له ضائع يرضوه أو يخاف ضائع عماله أو قوته أو ضرراً فيه لأن هذا نوع من الهم يتنافى مع الفشوع إذا كان في شيء بيهمه. يهمه يهمه أن يدخل على الهم والانشغال والتشتت بحيث أنه يصل أيضا لم يخشع فذلك أنواع صور من الهم المانع من الفشوع والتوقان إلى شيء ولم يحضر أو البحث عن ضلة يرجوها والسعي في استرداد مغصوب والثمن المفرط ووجود من يؤذيه في طريقه أو في مسجده كل هذا أنواع من الهم الذي يمنع إنسان من الكشور فمن له ضائع يرجوه بيدور على ابن ضاع منه أو دب تاهت منه وبيبحث وفي أمل أن يلاقيه أو أسرع منه أو يخفض ضيع عماله أو قوته أو ضررا فيه لحديث ابن عباس المرفوع عن من سمع نداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا فما العذر يا رسول الله قال خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى وفي لفظ من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله وولده فإنه يعذر بترك الجماعة فإن الخوف عذر الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه يقول وما جعل عليكم في الدين من قرش دخول من يجعل الدلالة هنا على العموم إيه؟ فطعية فقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار كذلك حصول الاذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح يعني ايه بارده شديده بليله مظلمه لحديث ابن عمر طبعا هذه الاشياء احنا يمكن صعب نتخيلها لاننا في بلادنا الشواطئ الدافئه كما يسمونها الحمد لله عندنا في الغالب يعني معتدل ومستقر لكن من عاش بقى في أماكن أخرى يعرف يعني إيه البرد ده لما تتكلم على ريح وبرد وجليد و... هذه الأشياء فعلا بتوجد أعذار ممكن إنسان يتجمد لو واخذ ال... ال... أو مشى في الشارع يتجمد يعني تماما فالحصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال فالمؤذن يأمر المصلين بإيه؟ أن يصلوا في الرحال في البيوت طبعا في معنى البرد الشديد أيضا الحر الشديد فإن أقاموا الجماعة لصلاة الظهر ولم يبردوا مأخرواش تأتي الظهر لوقت البرد شوية أو أبردوا وضقي الحر الشديد فيرخص في التخلف عن صلاة الجماعة والعل التشويش الذي يذهب الخشوع في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أبرد عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم وهذا رواه مسلم الخامس الحديث أيضا عن نعيم النحام قال نوذي بالصبح في يوم بارد وأنا في وطر امرأتي يعني في حاجة امرأتي فقلت ليت المنادي قال من قعد فلا حرج عليه فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه ومن قعد فلا حرج عليه خامسا حصول المشقة بتطويل الإمام لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر يا ده يطول جدا ينوي الانفراد ويكمل صلاة الوحد لا لأن الحديد جاء أفتان أنت يا معاذ فرأى بهم صورة البحر قال أفتان أنت يا معاد أو يا معاد أفتان أنت فإذا تطويل الإمام للصلاة بما يشقه على المأموم ويحرجه عذر شرعي لسوّر له التخلف من شهود صلاة الجماعة في المسجد لكن طبعا لو فيه مسجد آخر يخرج المسجد الآخر هذا على سنة المسجد للجامعة يمكن ممكن لأي تخيئة إلا مسجد واحدة فتطويل الإمام بصورة تشق على المأمونين عذر التخلف عن صلاة الجماعة أيضا من أعذار الخلف عن صراط الجماعة أكل فو... الثوم الثوم النية والبصل والكراس ونحوها يعني ما في معنىها كالتدخين لأن التدخين أخبث لا. لحديث من أكل ثوم يعني جرمه كده لو واحد يجيب السجارة يفتت كده ويقربها من أنف حمار ماذا أفعل؟ سينفر نثورا شديدا من الرائحة الخبيثة فما بالك بأذية الملائكة وزيت المصلين ان هذه الرائحة الخبيثة بتؤذي الملائكة وتؤذي المصلين فالرسول عليه السلام قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتذلنا أو فليعتذل مسجدنا وليقعد في بيته سيبوكوا باب للأحباش اللي بيقول له اللي تلمزته يعني الأحباش يقول له لو عايز متصولش جمعة كل ثوم وبصلا عشان إيه يبقى عوزه وتتخلف عن صلاة الجمعة هذه التحايل آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ يقول صلى الله عليه وسلم أيضا من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنها وفي بواية فلا يقربن مسجدنا ولا يصلين معنا وهذا متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة الثوم وقال مرة البصل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم وهذا رواه مسلم وقال عمر رضي الله عنه ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحه منه فيأخذ يده حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها لابد فليتمها طبخا رواهم ذلك كلام في الثوم والبصل إيه النيئ والأن والله الحمد طبعا هو الثوم والبصل صحيح شجرة شجرتان خميثتان لكن حيث الرائح لكن هل هم محرمتان ليس ذا بالعكس فيهما فوائد عظيمة جدا بذات الثوم من نعم الله علينا الآن أن ان الثوم اصبح يعالج بطريقه معينه بحيث تنفى تماما انه الرائحه الكريهه وبيتواجد في ايه اقراص وكبسولات اقراص ثوم اكسيد ها ف ف دي نعملها لان فعلاً مفيد جدا من الناحيه الصحيه له فوائد عظيمه جدا وكذلك البصل لكن الثوم معروف بدال ممكن ما نحتاج إلى ان نتداوى به كشيء طبيعي ما لوش اثار جانبيه ممكن يعمل هبوط ساعات لو واحد كتر ف... الثوم مفيد جدا فأصبحنا استطيعا لأننا نستفيد منه بدون وجود أي اثر للرائحة الخبيث موجودة أقراص يعني الثوم لمن كان محتاجا سادسا خوف فواتي الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضايع وهواتي رفقته طبعا ترون يعني رحمة الإسلام بالناس وقعية الشريعة الإسلامية مع ظروف الناس وفعلاً وما جعل عليكم في الدين من حرج إن هذا الدين يسر سابعا الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه كان يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقله الشهادة نحو ذلك فيعلر لترك الجماعة لأجل ذلك ثامنا ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه الغريم اللي شخص يعاليه دين هو واحد المشأفر يساد حل الأجل ولم يستطع السلام فشرعا يجوز للشخص صاحب الدين أنه يلازمه زي يظله كذا غريم إن عذابه كان غراما يعني ملازمة هذا معنى غرام الغريم يفضل بقى يمشي يمشي معه. يقعد يقعد معه مطرح من الوحي بقى معه فذا للغريم فإذا كان الغريم يلازمه وهو لا شيء معه يقضيه ولو معه فلسي ما يجب علي أنه هو يسدده ولا يعزى بصرك الجماعة لكن هو معهوش حاجة يدفعها والغريم ده بيتردم في كل حتة وبيلزمه في كل مكان فإن كان الدين حالا وله قدرة على القضاء فلا عذر له بالخوف حينها لكن لو الدين حل وليس معهما يقضيه وده حيلزمه في أي مكان أينما ذهب فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملادمته إياه <تصفيق> الإحراج هديد أيضا من دمن الأعذار أن يكون عاريا نال باسا لأنه ليس عنده ملابس يصلي في البيت يتخلب أو يبقى في القيام بأمر الميت وتجهيزه أيضا من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة المسألة الثالثة إعادة الجماعة في المسجد الواحد إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراسل وفاتتهم الصلاة فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع رجل أذكى من صلاته وحده ولقول النبي صلى الله وسلم الرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه فقام أحد القوم فصلى مع الرجل كذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق أو ما أجبه ذلك فلا بأس بإعادة الجماعة فيه وبخصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب ويتردد عليه أهم السوق والمرة أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو المستمر واتخذ الناس ذلك عادة فإنه لا يجوز إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله وسلم وأصحابه ولما فيه من تفرق الكلمة والدعوة للكسر والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها في الحقيقة هذه المسألة تحتاج لشيء من التفصيل اولا نذكر فتوى لجنة الفتوى في السعودية هل رجال تأخروا عن الجماعة في المسجد ووجدوا الناس قد صلب أن يصلوا في المسجد جماعة أخرى أو لا؟ هناك تعارض بين حديث من يتصدق على هذا وبين قول ابن سعود رضي الله عنه أو غيره كنا إذا فاتتنا الجماعة أو انتهت الجماعة صلينا فرادا أو كما قال رضي الله عنه الجواب من جاء إلى المسجد فوجد الجماعة قد صلوا بإمام راتب أو غير راتب فليصليها جماعة مع مثله ممن فاتتهم الجماعة أو يتصدق عليه بالصلاة معه بعض من قد صلى لما راه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه رواه التلمنين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالأيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه قال التلمنين حدث حسن ورواه الحاكم وصححه ووفقه الذهبي على ذلك وذكره ابن في المحلة وأشار إلى تصحيحه أبو عيسى التلمذي وهو قول غير واحد من الصحابة والتبعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد سلي فيه وبه يقول أحمد وإثحى وقال أخرون يصلون فرادا وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادا وإنما كان هؤلاء ومن وافقهم ذلك خشية الفرقة وتوليد الأحقاد وأن يتخذ أهل الأهواء من ذلك ذريعة إلى التأخر عن الجماعة ليصلوا جماعة أخرى خلف إمام يوافقهم على نحلتهم وبضعتهم فسداً لباب الفرقة وقضاء على مقاصد أهل الأهواء السيئة هو أن لا تصلى فريضة جماعة في مسجد بعد أن صدت فيه جماعة بإمام راتب أو مطلقاً والقول الأول هو الصحيح لما تقدم من الحديث لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعته وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استفعتم ولا شك أن الجماعة من تقوى الله ومما أمرت به الشريعة ينبغي الحرص عليها على قدر المصطفى ولا يصح أن يعارى النقل الصحيح بعلل رآها بعض أهل العلم وكره تكرار الجماعة في, في المسجد من أجلها بل يجب العمل بما دلت عليه النقول الصحيحة فإن عرف عن أحد أو جماعة تأخر لإهماله وتكرر ذلك منهم أو عرف من سيماهم ونحلتهم أنهم يتأخرون ليصلوا مع أمثالهم عذروا وأخذ على أيديهم بما يراه ولي الأمر رادعا لهم ويأمثالهم من أهل الأهواء وبذلك يسد باب الفرقة ويقضى على أعراض أهل الأهواء دون ترك العمل بالأدلة التي دلت على الصلاة جماعة لمن فاتتهم الجماعة الأولى الشيخ بالباز رحمه الله تعالى سئل نفس السؤال فقال هذا القول اللي هو عدم جواز إقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى ليس بالصحيح ولا أصدره في الشرع المطهر فيما أعلم بل السنة الصحيحة تدل على خلافه وهي قوله صلى الله وعسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفد ب27 درجة وقوله صلى الله وعسلم صلاة الرجل مع رجل أذكى من صلاته وحده وقال لما رأوا رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس من يتصدق على هذا فيصلي معه ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة بل يجب على أن يبادر إن يسمع النذاء والله وليه التوفير هذه وجهة النظر التي ترى جواز ذلك الحقيقة فيه بحث فيه شيء من التفصيل في هذه القضية حتى نستوعب لأدلة الفريقين ظهر الوقت ذا يكفي لكن إن شاء الله تعالى نبدأ بها لأسبوع القاتل نوضح هذه المسألة من وجهة نظر الذين يمنعون إقامة الجماعة الثانية أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهدوا أن لا إله الأنت أستفروا.